الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى الناس إعذارا منه وإنذارا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارث عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فهذه وقفات وتأملات أحوال الخاشعين والخاشعات الذين نصبوا أقدامهم لطاعة مولاهم فرضي ربهم بأعمالهم وعجل لهم بشراهم نقف على أحوالهم في الصلاة قرة عيون الموحدين ولدة أرواح المحبين فيها يتقلبون في النعيم ويتقربون إلى الحريم الكريم الصلاة عبادة عظم الله أجرها وشرف أهلها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 فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فمررت على موسى فقال لي مثله قال نرجع إلى ربك فسأله التختير قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى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 فهي خمس صلوات كل يوم لكنها بأجر خمسين صلاة نعم إن الصلاة صلة ولقاء وتعبد ووفاء بين العبد في الأرض والرب في السماء فهي عند الصالحين الطريق لرفع البلاء وإجابة الدعاء وانظر إلى النبي العابد ذكرية عليه السلام شيخ جاوز عمره السبعين ضعف جسده ورق عظمه واقتربت منيته وتأكل عمره السنين وهو يتلفت حوله فلا يرى ولدا يجنو إليه ولا ابنا يجلس بين يديه فاشتهى أن يكون له ولد فرفع يديه في ظلمة الليل إلى الله داعيا مبتهنا باكيا كما قال الله عز وجل عنه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الوأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدن توليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا فتقرع دعواته أبواب السماء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 قالوا له وجدناه ساجدا يحرك أصبعه ويدعو فقال قتيبة بن مسلم والله لا أصبع محمد ابن واتع في الجيش أحب إلي من ألف شاة بن وسيف شهير فلما جاءه محمد ابن واتع قال له قتيبة أين كنت؟ فقال ابن واتع كنت والله أهذلت أبواب السماء نعم فأين المرضى؟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 هي مفتاح الأرزاق قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ثم بين الله تعالى مفتاح الرزق فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعائبة للتقوى أقبل رجل إلى ثابت البناني يستعين به على حاجة يريدها من بعض الكبراء مضى معه ثابت فجعل ثابت لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى فيه ركعتين حتى وصل إلى ذلك الرجل فكلمه بالحاجة فقضاها من خوره فلما قضيت التفت ثابت إلى صاحبه وقال له لعلك قد شق عليك وقوفي عند كل مسجد وطلافي قال نعم والله قد شق علي ذلك فقال ثابت والله ما صليت صلاة إلا طلبت الله تعالى في حاجتك أي يقضيها وها هي قد قضيت نعم الصلاة هي مفتاح السعادة فإذا أجدبت الأرض وانقطع القطر وهلك المال وجاع العيال فإن الصلاة هي المفتاح نصلي صلاة الاستسقاء وإذا هم العبد بشيء من أمره أو احتار في فعل شيء وترك فإن الصلاة هي المفتاح نصلي صلاة الاستخارة وإذا أذنب العبد وعطى شرعت له الصلاة وإذا ضاق به الصدر وتعسر الأمر شرعت الصلاة وإذا حلت على العبد نعمة أو اندفعت عنه نكمة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 غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهان عن الشجرة فعطيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأسون نوحا فيعتذر ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأسون محمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام يقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم النبيين ظفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا قال صلى الله عليه وسلم فأقوم فأقف تحت العرش فأقع ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدك وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك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 صار ظهره طبقا واحدا صلبا لا ينتني فلا يستطيع السجود فكلما أراد أن يسجد خر على وجهه نعم جزاء وفاقا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون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 أن تدعوا الله أن ينجيني من النار ويقبلني الجنة. قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى مسلم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أكبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة فقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة نعم أقوام صالحون إذا أقبل وقت الصلاة اشتاق إليها وأقبلت أجسادهم عليها يتعرف بها أحدهم إلى الله في فيعرفه ربه بها بالشدة ذكر الذهبي في ترجمة أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري أنه كان صاحب نسك وعبادة قال عنه ابن وهب رأيت سفيان الثوري في الحرم بعدما طل المغرب قام ليصلي النافلة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 النطع والسيف، فأقبلوا بالنطع وهو جلد يفرس تحت الذي يقتل حتى ما تتسخ الأرض بدمه وبرده ثم أقبلوا بالسيف فلما رأى سكيان الموت أمامه علم أن الأمر جلد فقال أيها الخليفة أنظرني إلى غد آتيك في ذي القضاء فلما أظلم عليه الليل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 عندها غضب أبو جعفر وأرسل إلى جميع الممالك أن من جاءنا بسفيان الثوري حيا أو ميتا فله كذا وكذا هرب سفيان الثوري فلم يدري أين يذهب فهم أن يذهب إلى اليمن فثنيت منه النفقة في أثناء الطريق فأجر نفسه عند صاحب بستان في قرية على طريق اليمن فأخذ يشتغل فيه أياما ثم في يوم من الأيام دعاه صاحب البستان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 حتى نحوز على جائزة في الخليفة فلما أقضروا إلى البستان فإذا سفيان قد أخذ متاعه وفر إلى اليمن وصل رحمه الله إلى اليمن ثم اشتغل عند بعض الناس فلم يلبث أن اتهموه بسرقة فحملوه إلى واري اليمن فلما دخلوا به على الواري أقعده بين يديه فإذا يصيحون به فلما نظر إليه الواري فإذا شيخ وقور عليه سيماء أهل الخير والصلاح فقال له سرقت قال لا والله ما سرقت قالهم هم يقولون إنك سرقت قال سهمة يستهمني بها فليلتمسوا متاعهم أين يكون فأمرهم واري اليمن بالخروج من عنده قال لهم حتى أسائله أي أحقق معه ثم قال له ما اسمك قال أنا اسمي عبد الله قال أقسمت عليك أن تخبرني باسمك فكلنا عبد لله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 والرحل متى شئت فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك أقن كيف شئت في اليمن عندها خرج ستيان لكنه ما طاب له المقام في اليمن فذهب إلى مكة فسمع أبو بأن سفيان الثوري في مكة وكان على إقبال وقت الحج عندها أرسل أبو زعفر الخشابين قال لهم اقبضوا عليه وانصبوا الخشب وعلقوه عليه عند باب الحرم حتى آسي أنا فأكون الذي أقتله بنفسي حتى أذهب ما في قلبي من غير عليه أقبل الخشابون ودخلوا الحرم بدأوا يصيحون. من بسفيان الثوري من بسفيان الثوري فلما دخلوا وعلم بهم ستيان فإذا هو بين العلماء قد أحاطوا به يسألونه وينهلون من علمه فلما سمع العلماء أولئك الخشابين ينادون على ستيان قالوا يا أبا عبد الله لا تطبحنا فنقتل معك عندها قام ستيان وتقدم حتى وصل عند الكعبة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 حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فكم من مصل اليوم من النقارين الذين لو رأى صلاتهم النبي صلى الله عليه وسلم لقال لأحدهم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ومن رحمة الله بنا أنشر علينا ما نشد به نقص صلاتنا كما أخرج الحاكم وصححه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 موصلة به وقد وضع على فمه جهاز للتنفس الصناعي، فلما نظرت في شاشة الجهاز فإذا هو يدفع إلى رئتيه سسعة أنفاس في الدقيقة ثم يسحبها فهو لا يستطيع أن يتنفس بنفسه كان بجانبه أحد أولاده سأيته عن أبيه فأخبرني أن أباه مؤذن في أحد المساجد منذ سنين أخذت أنظر إليه حرت في يده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 استمر الولد يتكلم والأمر على ما هو عليه. الشيخ لا يتحرك الجهاز يدفع تسعه أنفاس في الدقيقة وفجأة قال الولد يا أبي ونحن بخير والمسجد مشتاق إليك ولا أحد يؤذن فيه إلا قلان ويخطئ في الأدان وما كانك في المسجد فارغ وجماعة المسجد يسألون عنك قال فوالله لما ذكر المسجد ولا أذان اضطرب قدر الشيخ وبدأ يتنفس. فنظرت إلى الجهاز فإذا هو يشير إلى ثمانية عشر نفة في الدقيقة قد تنفتها والولد لا يدري ثم قال الولد يكمل كلامه قال وابن عمي تزوج وأخي تخرج قال فهدأ الشيخ مرة أخرى وعابت الأنفاث فتعة يدفعها الجهاز الآلي قال فلما رأيت ذلك اقتربت منه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 ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لماذا يفعلون ذلك؟ يقافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبطار ما هو جزاؤهم؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من قبله والله يرزق من يشاء بغير حسابا يستشعر أحدهم أنه مخلوق حقير واقف بين يدي ملك كبير تسجد السماوات لعظمته والأرضون لهيبته والجبال لقوته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 أنه عليه الصلاة والسلام أكبر بعذاب هؤلاء الذين يخرجون الصلوات عن أوقاتها فقال أتاني الليلة آتيان فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يسلق رأسه بصخرة ثم بعد ذلك يتدحرج الحجر فيذهب يأتي بالحجر فأول ما يرجع فإذا رأت ذاك المضروب قد عاد كما كان فيضربه أخرى ثم يتدحرج الحجر ويأتي به فإذا رأت المضروب عاد كما كان وذاك يتألم ويتعذب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر فجع قال سبحان الله ما هذا ما يا جبريل فقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا يزال الشيطان بالعبد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 فنكاحه باطل وإذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة وإذا ذبح لا تؤكل ذبيحته لأنها حرام ولا يدخل مكتا ولو مات أحد أقاربه فلا حق له في الميراث وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ويخشر يوم القيامة مع الكفار ولا يدخل الجنة ولا يحل لأهله أن يدعو له ولا بالرحمة لأنه كافر هذا حال كارك الصلاة في الدنيا وحالهم عند الموت أدهى وأقضع ذكر ابن قيم أن أحد المستضرين كان صاحب معاص وتسرير فلم يلبك أن نزل به الموت ففجع من حوله إليه وهم يقولون قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهو يدافع عباراته حتى إذا اشتد عليه النزع صاح بأعلى صوته وقال أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة ثم أقل يشهق حتى ما. أما عامر ابن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أمساس الحياة وأهله حوله يبكون فبينما هو يفارع الموت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 فأنا أريد أن أقبض وأنا في مصلاي والصلاة الناسعة في التي تقام كما أمر الله مع جماعة المسلمين في المساجد قال عز وجل واركعوا الراكعين وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيستطر ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيأم الناس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 يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحة فكأنما قرب بدنه أي ناطة ومن راحة الساعة الثانية فكأنما قرب ذقرة ومن راحة الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى ومن راحة الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راحة الخامسة فكأنما قرب غيره قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أما الساعة الأولى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 وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الأئمة لوقت صلاتنا وأدائنا والسابقون إلى صلاتهم الأولى خازو بذلك السبق بالإحسان سبق بسبق والمؤخر هنا متأخر في ذلك الميدان والأقربون إلى الإمام فهم أول الجلة هناك فها هنا قرباني قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر اليعقوت والعيان هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكتبان فيرون ربهم وتعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران ويحاضر الرحمن واحدهم وحاضرة الحبيب يقول يا ابن قلاني هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول رب أمامنا بغفرة قدما فإن واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. فيها الذي والله لا عين الرأت كلا ولا سمعت به الأدنان وهل ذا السوق الذي من حله نالتها لي كلها بأمان وتجارة من له تجارات ولا بيع عن الرحمن لو كنت تدري قد ذاك السوق لم تركا إلى سوق الكساد الفآني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 أن الأول يصلي على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والثاني ما يهتم بتطبيق السنة وسوف أسوق لكم على عجالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصاً من كتابي الشيخين ابن باز والألباني رحمهما الله تعالى وصفة الصلاة أن يستقبل القبلة ناوياً بقلبه الصلاة.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 ولا تدع أحدا يمر بين يديه وتكون السترة مرتفعة عن الأرض وعليه أن يتجنب ما يلهيه عن صلاته من زخارف وأصوات ولا يصلي وهو يدافعه البول والغائر ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره إلى موضع سجوده ويرفع رأسه عند التكبيرة إلى حد منكبيه أو إلى حيال أذنيه ولا يرفع صوته بالتكبير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 ثم يكبر ويركع راكعا يديه إلى حدوي من منكبيه أو أذنيه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام ويجعل ظهره في الركوع مستويا واضعا يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه يقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر وإن زاد عليها من الذكر الوارد في تعظيم الله عز وجل فلا بأسا ثم يرفع رأسه من الرسوع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 باعتداله بعد الرطوع وبين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعلت السجدة الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس إن شاء في هذه الركعة الأولى وكذلك في الثالثة يجلس إن شاء جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين وتسمى بجلسة الاستراحة وهي مستحبة وإن تركها فلا حرك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 والبنصر وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالشبابة فحسن لثبوت أصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ التشهد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 من خير الدنيا والآخرة ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله وإن كانت الصلاة تلافية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد ثم نهض إلى الركعة الثالثة راتعا يديه إلى من منكبه كما فعل في تكبيرة الاحرام قائلا الله أكبر ويضع يديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط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 ثم يتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي وقوله هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأ كل واحدة مرة مرة إلا بعد الصلاة الفجر والمغرب فإنه يقرأ قوله الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأ كل واحدة منها ثلاثة مرات كما يستحب